بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين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 قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا ارجِه واخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَفِيَدْعُونَ أَنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال لهم موسى القم ما انتم الملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اادن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أمن كنا أولا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ شِذْمَتُ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائظُونَ 119. وإنا لجميع حاذرون 110. فأخرجناهم من جنات وعيون 111. وكنوز ومقام كريم 112. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 113. فأتبعوهم مشرقين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 فَفَتَقَ فَنَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا ثُمَّ ضَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعُونَ لَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأول قدمون فإنهم عدو للي إلا رب العالمين 111. الذي خلقني فهو يهدين 112. والذي هو يطعمني ويسقين 113. وإذا مرضت فهو يشفين 114. والذي يميتني ثم يحيين 115. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِّي مِن وَرَاثَتِي جَنَّةَ نَعِيمٍ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَأَكُبُّكُم فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إذ نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَضْلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَلَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 اتاتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القادرين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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وانه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب الالم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن مضرون اف بعذابنا يستعجلون اثر ايت امهتناهم سنين ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَّا أُغْنِيَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ